لَكُم قَد نَبَّأَكُمُ اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَسَيَرَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَسُولُهُ 48- وردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون 49- سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم 50- سيحلفون بالله لكم إذا فَإِنَّ رَبَّكَ يَدْعُ إِلَيْهِمْ لِتَعْرِفُوا عنهم, عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يخلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. يخلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين.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 والله عليم حكيم. والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر. ومن الأعراب من ربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء عليهم دائرة السوء والله سميع عليم والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله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 رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك الفوز العظيم ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن من حولكم ومن أهل المدينة مردو على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم ومن أهل المدينة مردو على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم 117. سنعذبهم مرتين ثم يهدون إلى عذاب عظيم 118. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم وآخرون اعترفون انَطَّعَ مَرًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا إِنَّ اللَّهَ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 اصغالتك سكن لهم والله سميع عليم والله سميع عليم الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبه عن عباده وياخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأكل الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل يعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وَقُلْ يَمَنُّوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِنَّمَا يُعَذِّبُهُمْ وَإِنَّمَا والله عالم حكيم. والله عالم حكيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفرقا بين المؤمنين وإرسادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. والذين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 يحبون أن يتقهروا يحبون أن يتقهروا والله يحب المطهرين والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفاجر في هار فانهار به؟ أَفَمَنْ أَسْسَ سَبْنِيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ فسب ينهوا لشفاج في النار فنهربي فنهربي في نار جهنم فنهربي في نار جهنم والله لا يهذى القوم الظالمين والله لا يهذى القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم لا يزال بنيانهم الذي قلوبهم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 يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدنا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن وعدنا عليه حقا في القرءات والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فمن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به فاستبشروا ببيعكم وذلك هو الفوز العظيم. وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الركعون الساجدون الآمرون بالمعروف. التائبون العابدون الحامدون الامرون بالمعروف, الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله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 ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم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 126. إن إبراهيم لأواه حليم 127. وما كان الله ليضل وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى 128. وما كان الله ليضل إن الله بكل شيء عليم إن الله بكل شيء عليّ إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله موليو ولا نصير وما لكم من دون الله موليو ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين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 وَأَنَسْتَنْتَكَ الَّذِينَ خُلِفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّمْ يَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا ماتاب عليهم ليتوبوا. وَبَنُوا أَلَّا مَلْجَأٌ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ إِنَّ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لاهل المدينه ومن حولهم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 109. ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصة نَصْرٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا يَضَاؤُونَ وَلَا يَطَؤُونَ مَوْطِئَ يغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنَ عَدُوٍّ نَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ وَلَا يَطَؤُونَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَذُوٍ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ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 لا يفقرون هذيا الا كتب لهم يجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفركاف 129. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون 120. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا أهو في الدين ولينذرو قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون